ولكن اخذنا ميثاقكم يعني جلي بني اسرائيل بيننا بيرخو وختما سوز معهد ورفعنا فوقكم بسروادا الطور تشوى ياطور بيرخو الفي وختبينه وختما خذوا وارجعن ما او تشتي ما التوراة دا بوا ايناي او ما امر و كري التوراة دا ابي تشتي قوت وارگرن بنشاط وارگرن خوزي راكن ابدر السيبه واسمعو او تشتي اس امر و كم قوه خوب داني قوه داريه بو بكن بجا جابوان چه جابو قلت عالد بجد قالو اوانا بود سمعنا ما اخفتنا تقولي بو وعصينا وما بأمرياتك ما قلبو بس امبجهنائي واشربو في قلوبهم العجلة بكفرهم وفيانا قولك كتدليوان دا سرا كفروان سرا برزبون وان بجاخده تعالد بجد قل يعني اي محمد بيجوان بئس ما يأمركم به ايمانكم نخش تشته او تشته ايمان وامري وبيتكت ه کر افیمانها بر وابدت هنده هن تا غم برد خود هن باورش کتاب توینا کن. هن باورش وحی توینا کن. هن کنتم مؤمنین هکر راستا هن بصرمانن ابویتشته خدته عالا